BOOK 2 74, 74. Arbáhatun wasabaun Arbáha wasab Žádat o něco Ražá u šej Ražá Můžete mi ostříhat vlasy? Hel yumkinuka an ta kusali šaři? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ نامت نقراتك من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك ليس قصيرا جدا قنيت سكراتشي من فضلك أقصر بقليل من فضلك أقصر بقليل موجتيمى فيفولات هل يمكنك تظهير الصوره تحميد الفيلم هل يمكنك تظهير الصور تحميد الفيلم فوتكي سو الصور موجودة على السي دي الصور موجوده على السي دي الصور موجودة في الكاميرا. الصور في الكاميرا. مُوجَّدَةُ أَوْحَافِ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ سكليتشكا يُرَزْبِتَ. تالف. الزجاج تالف. بطارية البطارية فارغة. البطارية فارغة. مُجْتَبِي جَهْلِتْ تُكَشِّرِ. هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ مُوجَّزَتْ أَوْحَرَفِتْ تِبَوْتِي؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ مُوجَّزَتْ مِبْصِي بَعْلِتْ. هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Máte zápalky nebo zapalovač? Můžete mi přinést popelník? Kouříte doutníky? أتدخن السجائر؟ أتدخن السجائر؟ كوجي تسجارة تي؟ أتدخن السجائر؟ أتدخن السجارة؟ كوجي تديمكو؟ أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟